اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لایه لقوم يسمعون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 وَأَحَا رَبّكَ إلًَا النحلِأَنِ التَّخِذِ مِنْ الجبالَ بُوتَون وَمِنَ الشَّجرْ وَمِنَ الشَّجرِْ وَمَِّا يَعرِشُون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 فيه شفاء لناس ان في ذلك لا ايه ان في لقوم يتفكرون وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ والله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَظْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ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 فَلا تَطرمون اللههِ الأمثَ إِ اللهَّ يَعلَم وَآن لا تعلمونون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 وَظَرندَ اللههُ مَثَ الروجُلَن أَحَدهُ م أذَكَمُ لا يقَدِر على شيء لا يقدِر على شيءَ وَوهو كلَّ على مَول وَوهو كلَلّ على مَولهُأَن ماَا يُجهه لا يَأت بِخَير. وَهَلْ يَسْتَوِيهُ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ آقَرَبَ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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ان كان ايات ان في ذلك لايات ان في ذلك